129. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضابوهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم 111. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 112. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله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 111. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا 112. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا 113. أعد الله لهم عذابا شديدا 111. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا 112. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا, ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور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 يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُم لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أحاط بكل شيء علما